تردد أنس قليلا ثم وافق وذهب مع المعلم وعندما وصل إلى المكان رأى أنس عددا من الأطفال يجلسون هناك لذا سأل معلمه هل كل هؤلاء لديهم نفس المشكلة التي لديه؟